فعندما نساله قوله اغتسلوا يوم الجمعه واغسلوا رؤوسكم قوله اغسلوا رؤوسكم من باب ماذا هذا يقال هذا الكلام لماذا جاء به بعد قوله اغسلوا رؤوسكم والا اغتسلوا يوم الجمعه يكفي كان الاصل ادخال الراس نعم توكيد هذا الامر انه لا يجزي انتبه المغتسل فلا يكتفي بغسل بروس بدنه دون الراس ولا يجزئه ذلك فهذا من باب عطف الخاص على العام والمقصود التاكيد فقوله اغسلوا رؤوسكم معطوف على قوله اغتسلوا تاكيدا ان يغتسلوا فهو من باب عطف الخاص على العام لينبه على أن المطلوب الغسل التاب لأن لا يتوهم متوهم أن إفاضة الماء دون الشعر ودون غسل الشعر وإفاضة الماء على الشعر أنها تجزي فلا يجزي غسل الجمعة إلا بغسل الشعر لمن كان مقتدرا ليست به آفة وأما من كانت به علة فليست تطيع معها أن يغسل شعره فيغسل سائر البدن دون الشعر ويكفي هذا وأما من كان يستطيع أن يغسل الشعر فالنساء صنعون يقول تسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم فلا يجزي غسل الجمعة إلا بغسل الرأس فأراد بهذا عليه الصلاة والسلام أن ينبه على أن المطلوب الغسل التام وليس المقصود يفاضة الماء على البدن دون مقصود الشعر هذا ما يكفي وقوله ان لم تكونوا جنبا ما معنى هذا وان لم تكونوا جنبا عند من تقدم معناه وانه من باب التاكيد ايضا ان الامر من اغسان يوم الجمعه ليس مقصورا استورا على الجنب ليس بقصوراً عن الجنوب بل اغتسلوا وإن لم تكن هناك جنابه فلا يقتصر الشخص يوم الجمعة يغتسل إلا إذا كان على جلابه يغتسل وأما إذا لم تكن ثم جنابه ما يغتسل هذا خطأ بل اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنوباً فإن كنتم جنوباً لزاماً تغتسلون لا إشكال بالإجماع وان لم تكن جنبا فخلاف بين اهل العلم والصحيح ان نغتسل ايضا وان لم تكن جنبا يجب ان نغتسل فالوجوب مطلق سواء مع جنابه صادفه يوم الجمعه او لم تكن هناك جنابه يجب علينا ان نغتسل فاكد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه بهذا التاكيد وان لم تكنوا جنبا اغتسلوا الجمعه لا بد من اغتسال يوم الجمعه ويلزمكم ذلك فلا يذهب ذاهب منكم أنه يغتسل إذا صادفت جنابة يوم الجمعة وإذا لم تكن ثم جنابة ما يحتاج إلى أن يغتسل بل اغتسلوا وإن لم تكونوا جنوبا فعندما نسأل عن مسألة أخذناها وذكرنا تحتها ثلاثة فروع في الغسل إذا اجتمعت الجنابة مع الجمعة فضل يا عبد الله هم؟ نعم إذا جمع بين نيتين فهذا يجزئ غسل واحد يجزئ إذا نوى بذلك الجمعة أو الجنابة والجمعة فإن هذا يجزئ لا إشكال فيه عليه لأئمة الأربعة بل نقن إجماع والفرع الثاني في الغسل عند الاجتماع أنه إذا نوى الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فإنه يجزئ عن غسل الجمعة وإن لم ينوه لو كان ذاهلا عنه فإن المطلوب يوم الجمعة غسل يوم الجمعة المطلوب منه النظافة وهذا قد حصل بغسل الجنابة فيكفيه وهكذا قد حقق الأمر اقتسلوا يوم الجمعة فإن مساء صلى الله عليه وسلم قال هذا قد اقتسل يوم الجمعة فهو يشمله وداخل في العموم فحقق المقصود الذي أراده رسول الله من الاغتسال يوم الجمعة فعلى هذا لو نوى اغتسال الجنابة وذهل عن غسل الجمعة يجزئ إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم والفرع الثالث آخان عبد الرحمن إذا نوى غسل الجمعة فقط إذا نوى غسل الجمعة ولم ينمي غسل الجنابة فهذا لا يجزئ لأن غسل الجنابة في خلاف الجمهور على السحباب وزد على هذا أن غسل الجنابة معدرة غسل الجمعه الجمهور على استحبابه وهذا لا يجزي على هذا القول لان المستحب لا يجزئ عن الواجب وزد على هذا وهن اقوى في مقصودنا هنا نعم ان غسل الجنابه لرفع حدث وهو ما نوا وغسل الجنابه غسل الجمعه انما المقصود به التنظف فلا يكفي اذا للجنابه لان المقصود من غسل الجمعه انما التنظف فاذا نويت وحده ولم تنوي معه الجنابه فبيكفي لان العله في غسل الجمعه انما هو ما تقدمت الاشاره اليه التنظف والعله في غسل الجنابه التطهر رفع حدث فاذا اذا نويت الجمعه غسل جمعه دون الجنابه ما يجزي عنك ولا يغني عنك شيئا هذا هو الصواب امم اذا نو الجنابه اي لا بس هذا على قول بانه لابد من غسلين هذا على قول على انه لابد من غسلين والصحيح هو ما سمعته ان الارسال اذا تعددت فيكفي واحد منها او الاسباب اذا تعددت فيكفي موجب واحد يكفي موجب واحد للقاعده التي تقدمت وان تعدد ويتعدد سبب انه موجبه متحد كفالهن موجب فاذا تعددت الاسباب جنابه وجمعه فيكفي موجب واحد غسل واحد فلا تغتسل للجمعه وتغتسل للجنابه يكفي موجب واحد وهو غسل واحد يكفي كذا يتعددت اسباب الوضوء فيكفي موجب واحد وضوء واحد لجميع الاسباب من فساء وضرط وبول ونوم وغير ذلك هذه كلها ناقض الوضوء فيكفي موجب واحد وضوء واحد لجميع الاسباب التي ذكرت وهنا كذلك فنحن الان هذه الفروع الاربعه على ما سمعت من تقرير اهل العلم واما اجتماع الوسنين لا ما يكفي قصي ما ما يلزم اجتماع الوسنين الا في الجمع اذا والجمعه فقط لا بده يعود ويرجع يغتسل ايش عن جنابه اذا والجمعه وذهب عن جنابه فلا بده يرجع يغتسل جنابه لان وس الجمع ما يكفي لكن اذا نواهما معن يكفي وهذا عين ائمه الاربعه المذاهب الاربعه ونقينا اجماعا واذا والجناب الصحيح انه يكفي فيه الجناب الصحيح انه يكفي واذا هو الجمعه وحدها لابد يغتسل اسن اخر اذا ذهب عن جنابه يرجع يغتسل ما يكفيه الجمعه وننظ خلاص قد اغتسلت انا وارتفعت الجنابه انت منويت الجنابه انما الاعمال بالنيات فلا بد من نيه اني اغتسل بالجنابه فان المقصود به رفع الحدث وانت نويت بهذا القصد رفع الحدث كل الذي يغتسل التبرد وان يغتفر عن حدث احتاج يعود الى الغسل وياتي بغسل اخر لان الغسل الاول لا يكفي انما نوى به التبرد او انما نوى به النظافه الى غير ذلك غسل الجمعه انما المقصود منه النظافه ما يكفي هذا حاصل ما تقدم معنا مما اخذنا قال رحمه الله احنا قال حدثنا ابراهيم بن موسى نعم ابو اسحاق ابراهيم بن موسى بن يزيد بن زيدان التميمي ابو اسحاق الفراء يلقب الصغير ابراهيم بن موسى يلقب الصغير وهو ابو اسحاق كما سمعته قال اخبرنا هشام تفضل ابن يوسف احسنت ابو عبد الرحمن وهو قاضي صنعاء هشام بن يوسف رحمه الله تعالى قاضي صنعاء وفقيهها وهو من اقران عبد الرزاق ولكنه اجل واتقن من عبد الرزاق على ما ذكروا انه اجل واتقن هشام بن يوسف قاضي صنعاء من اقران عبد الرزاق وهو اجل واتقن الابن الجوريج نعم احسنده عبد الملك بن عبد العزيز وهو امام وابوه ما حاله ابو النعيم ابن وليد لكن ابوه ما حاله كنيته ابو الوليد وابوه ما حاله عبد العزيز هذا عبد الملك بن عبد العزيز بن الجوريج ابو الوليد ثقه وابوه ما حاله ضعيف والده عبد العزيز ضعيف اما هذا فهو ثقه خان رحمه الله ان ابن جوريج اخبرهم قال اخبرني ابراهيم ابن ميسره نعم احسنته الطائي رحمه الله تعالى ينظر هل ذكر له كنيه ينظر عن طاووس نعم ابن كيسان ابو عبد الرحمن تقدم معنا بنا طاووس لقد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه فقلت ابن عباس اي مس طيبا او دهنا ان كان عند اهله فقال لا اعلمه وما اجمل هذا الجواب هذا يعتبر من العلم فلا يتكلم في الانسان الفتوى اذا سئل عن امر لا يعلمه فهذا ابن عباس في الروايه الاولى فلا ادري اما الطيب فلا ادري وهكذا الروايه الثانيه هنا لا اعلمه ما استطيع ان افيك في شيء انا ما عندي علم عن النبي عليه الصلاه والسلام فالامساك عن الفتوى عند غياب العلم وعدم الدليل هذا من العلم ومن الورع في الدين ان الانسان يمسك ويحجم ولاي تكلف وليست منقيصه فيه ان يقول الله اعلم فقد سئل بعض الائمه عن بعض المسائل فقال في جنها الله اعلم وقال السائل ما اقول للناس وبما ارجع للناس ما ملات يدي معنه من فتاوى ان ارصد على جبل وقل لهم مالك رحمه الله قل الله اعلم وايش في هذا الله اعلم لكن الناس السيارة الان يجرؤون المفتي ربما لجهلهم بكلمة الله أعلم عند عدم العلم فيقول هل هذا ما يعرف شيء هذا جاهل صح ولا له هكيف سألة الله أعلم الله أعلم هذا ايش ما لك هذا ماذا ما إمام هذا ما عنده شيء أصلح الله الناس لجهلهم ما يدرون ما معنى الله أعلم هذه الله أعلم نصب العلم كما ذكر بعضهم هذه الله أعلم من العلم الله أعلم فنني ما نعلمه نقول الله علم والذي نعلمه ناب من بيانه ولا نكتمه والسائل يحتاج اليه والبيان يقتضي والمقام يقتضي انك تجيب في الحال ولا تؤخر الجواب لان القاعده تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز وقد اقتضت الحاجه انك تجيب الان لحاجه السائل عن او لحاجه السائل لهذا المسول عنه والمساله المسول عنها فاجبه وما ترى انك ما عندك جواب احجمت عنه ونظرته ثم اجبت فيه نظرته واحتفظت بالورقه التي سال عنها ثم اجبت عن سؤاله لحاجتي اليه واستفيد هو السائل ويستفيد ايضا كذلك من يسمع هذا الحديث من وايده الورع في الفتوى بغير علم والتوقف في الفتوى بغير علم وهذا ابن عباس مع علو كعبه في العلم ومع علو قدره وموقعه عند الصحابه ومع موقعه عند الصحابه رضوان الله تعالى عليه وهو حبر الامه وترجمان القران ومع ذلك يقول في المساله التي سئل عنها لا ادري لا اعلمها او لا اعلم ولا في غضاضه من هذا ولكن غيره قدره وهو أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فعدم سماعه وعدم علمه ودرايته لا يدن عن العدم فإن غيره قد علم ومن علم حج على من لم يعلم فيثبت العلم بهذه المسألة من الأحاديث الأخرى التي رويت في الباب كما تقدم عن أحاديث بسعيد رضي الله تعالى عنه وأن غسل الجمعة وآجب وغسل يوم الجمعة وآجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبة وهو الصحيح كما تقدم معنا وان يستنى وان يمس طيبه فهذا الحكم ثابت وهو مس الطيبه يوم الجمعه فهذا الحكم مستحب على قول اكثر اهل العلم ان هذا هذا الامر مستحب وليس بواجب فكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يعلموا الطيبه عن النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقف على خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفي وجود الطيب يوم الجمعه او حكم الطيب يوم الجمعه فانه قد ثبت من حديث سعيد رضي الله تعالى عنه فسمعه غيره غيره والحديث قد تقدم وهناك في استحباب الطيب يوم الجمعه هذا الحديث وحديث ابن سعيد وفيه ايضا كذلك الغسل والحث على الغسل يوم الجمعه اما الغسل فنعم اي نعم قاله النبي عليه الصلاه والسلام فهو مستحب عند جماهير اهل العلم وواجب عند غيرهم وهو الصحيح واما الطيف فلا ادري اي لا علم عن النبي عليه الصلاه والسلام فيه شيئا ولا علم عن النبي عليه الصلاه والسلام قاله او لم يقله او قد قاله وان يستنى وان يمستيبا هذا حاصل ما يتعلق بحديث ابن عباس فيه ثلاثه امور او فيه ثلاثه امور تستحب يوم الجمعه وتشرح من لفظ عام يوم الجمعه لان منها ما هو واجب الغسل يوم الجمعه وهكذا من الطيب والدهن تلد المعنى قريبا حديث سلمان في الدهن وبوب عليه البخاري باب الدهن يوم الجمعه ولكن من مقصود من ايراد حديث ابن عباس هنا بعد ذكر حديث سلمان قال الحافظ رحمه الله كان البخاري اراد بايراد حديث ابن عباس عقيم حديث سلمان الاشاره الى ان ما عدم غسل من الطيب والدهن والسواك ميسه هو في التاكيد كالغصن وان كانه لانه قد اثبت الدهن واثبت رضي الله تعالى عنه كذلك الطيب طيبه من مقصود من اراده حديث ابن عباس ام الغصن فنعم ام الطيب فلا ادري وهكذا اي مصيبا او دهنا ان كان عنده عند اهلي قال لا اعلمه فمن مقصود من اراده حديث ابن عباس بعد حديث سنمان الذي هو مثبت للحكم السابق الذكر الدهن وحديثه بسعيد ايضا كذلك مثبت ني الطيب هنا والمقصود من هذا الامام رحمه الله انه يورد حديث ابن عباس بعد حديث سلمان قال رحمه الله الاشاره الى ان ما عدا الغسل من الطيب والدهن والسواك ليس هو في التاكيد كالغسل وان كانت الترغيب وارد في الجميع لكن الحكم يختلف اما بالوجوب عند من يقول به او يتاكد بعض المندوبات على بعض أو بتاكد بعض المندوبات على بعض صدق ماج من هذا الكلام وما اعظم شرح الحافظ رحمه الله وهو ياتي بهذه النكت الجميله التي يستنبطها من سياقه الاحاديث وترتيب الاحاديث فانه سنبط هنا ان البخاري ما ذكر حديث ابن عباس بعد حديث سلمان الا ليشير ان هذه الاشياء تختلف في الحكم وهكذا ايضا ان بعضها اولى من بعض وبعضها اعظم من بعض في الحكم وفي الاستحباب عن نقول الاستحباب وفي ايضا كذلك التاكد الوجوب على القول في الوجوب في بعضها فاما الغسل فهو واجب واما هذه الاشياء فابن عباس يقول ما ادري فيها ما علموه يدل على انها ليست كالغسل الغسل نعم وهذه الاشياء ما علمهم ادري فاذا دون الغسل هذا الاشاده والغسل اما الغسل فكاد متفق عليه انه مشروع بين الصحابه ولا احد يقول ما ادري الغسل بل يدرون الغسل وعثمان لما عاتبوه عمر قال ما وجدت وقت ان هذا معنى كلامه فاكتفيت بالوضوء وان يعلمون الحكم ما علمته امام جمهور الصحابه يقول هذا اما علمت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الغسل ما قال وانه اغتسل يوم الجمعه هذا عند جميع الصحابه يعلمون من عمر رضي الله تعالى عنه مدينه حضروا الجمعه فالغسل عندهم معلوم واما الدهن والطيف ابن عباس يقول ما ادري ما اعلم فاذا هذه المذكرات في الحديث كما سمعته تختلف في التاكيد فالغسل اولىها واعظمها فاذا يختلف في وجوبه واستحباب ثم يليه ما ذكر من الاستنان وهكذا الدهن я не працював у Нью-Йорку, не знаю, як мені, і не маю на це